اي عبدكم يراك الله عاصية حريص على الدنيا وللموت الناسية انسيت لقاء الله واللحظة والصرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواطية لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من الثقة تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وغاقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشرة من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أيها الجمع طيب الكريم عوض طيب المبارك إلى آيات الله البينات يتلو علينا لكم العلم القراني الإزاعي فضيلة القارئ الشيطة النعماني على القارب التحدي الإزاعة لتزم العربي والعالم الإسلامي كله على مدينة القاهرة ندعو الله لو بالتوفيق لنا ولكم بحزن الاسن ما يا عفل مشكورا الشيطان الرجيم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 تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ Kh giaoo ơi tay sao ở đây đời وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِابْتِغَاء نُورٍ وَالنَّهَارَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وأنزلنا من السماء باء أو طورا لنحن أبي Allah, <laughs> لنحيي لنحي به بلدة ميتا لنحيي به قوله oh no, oh no. oh no, oh no. لَا يُرَىٰ مَا لِرُوحٍ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ۖ ظِلَّهُ عَلَىٰ لنست لا ر بك كيف We're gonna. 我后来 <王。S 2> وهو الذي أغسل الله هو الذي أرسل ريحه و الذي وقو والذي ارسل الرياح ابو الشراء صلى الله على الحبيب نعم وَالَّذِي أَرْسَلَ في I think it's really good. I حلوة من انت عيش <تصفيق> عيشة عليك شباجة حلوة ثم ليه ما وحدو يا حاج مصنع مخرج عظيم جدا. Quan أ am a عليك عليك الله عليك عليك عليك عليك اللهم صل على النبي حلا ومن ليس النبي بينهم لا إله إلا الله لا الله نعم نعم وَلَوْ هُوَ وشي... وَهُوَا الَّذِي مَوْجَى الْبَحْرَايِمْ وَهُوَا الَّذِي مَوْجَى الله الله بالله والذي برجالبك سبحان كثير كثير I'll be. وكل الذي مرغل طري كده والناس الشغل ده هذا وَالَّذِي خَلَقَ الْمَنَائِمَ وَأَيْضًا كمان على المصدر اه عليه من الله ما لا يعبدهم ولا يرجون الله ابدا بقدر الله ما رب سلم يا الله اصبر <تصفيق> من <لا موزق تصفيق> <والتي في الوصف> با اذي النا مبشرون ونذيرنا صلى حلوا وما Be. <laughs> لا اله الا ربي وتوكل على الأي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده علي عليك وتعهدوا كل يوم يا رب يا رب يا تمام يا يا والله القيل الذي داود وسبح به uh وسبح به waasa certe permutgi waga Yeah, yeah. وتوجل على الذي لا يموت. وَبْدَأَ بِأَمْرِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِهِ الَّذِي خَلَقَ مَا وَأَتَى وَلَرَبا يا ابو نعمان كيفكم جميعا واذا سئلا لغوص سجودوا للرغم قالوا الرحمن لما تارك الذي جعل في السماء إبادة الرحمن <تصفيق> تبارك <تصفيق> الذي يا والذين يبيتون لربه وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض لا يهدين دود للرب وقيامه والذين ذو الكرم هو يقولون ربنا انصرنا والذين الله <تصفيق> اذا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحرب. ولا يذنون. والعالم نعم وما بين يم ولا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ القرآن يحدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. وكذا اخوة من والاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا لكم العالم القرآني الازعي فضيلة القارئ الشيخ طاه النوماني القارئ بالتحاد الازعى والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الازاعة السعودية دارة محمد الشرطاج بنين مزاق مركز ومدينة المنصورة المركزة الاربائية دارة الحاجة محمد جابر المقيم بمئة ثمان نوت مخازن الفراشة الكبرى كسب المتمكن في جميع انحاجة امورية والخدمة الفندقية المنتازة دارة اولاد جعفر المقيمين بكفر عوض اخوة المان والاسلام شكر الله سعيكم جميعا والان مع كلمة العزام